موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وارون رب موسى وارون